منكم يا سلطان الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وعسى تعالى مجده اعظم شانه خلق خلق الهكمه واتوا عليها علمه وبسط له من فائده منه ما جرت به في الاقدام هذه فأرسل إليه مشرب خلقه وأجل عبد الرحمة تعلق ذرة ازليه بخلق هذا العبد المهبوب فانتشر دات شرافي في عوالم الشهادة فما اجل هذا المنى الذي تقرم به المنى وما أعظم فذلذي برد من عذرة الإحسان ثلاثا هاملة دخلت بحيكل المعموس فزعزلت وجود الأقناف الوجود وزرزت كل العوالم في الزراع